السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على بديه الذي نصفى سيمن بالمجتبى والامين المصطفى لصحابته الكرام ولبيتي العظام المستكنين الشرفه وبعد إخوتي الكرام مع ايات الاحكام قبلها قال الله تعالى وقالوا لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى تلك قل قلات برهانكم ان كنتم صادقين قد قالوا نحن ابناء الله واحباؤه كما قلنا قبل ذلك في تفسير الاياتهم كذبوا على الله دلفعانه وانهم عندهم الامانه لأن الإنسان مجبور على عبادة الله جل في علاه خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم نعم وبدلوا الفطر وكفروا بالله جل في علاه لكن كما قلت الوازع في القلوب على توحيد الربوبيه ما زال يا رب لما فعلوا ذلك وكانوا كما قلت على على تحقيق هذه الروبوية التي التي التي جبلوا عليها، فإنهم يقولون ويمنون النفس بأن العذاب يكون قليلا ثم يدخلون الجنة بعد ذلك هذا الذي قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن ندخل النار يعني قليلا ثم ندخل الجنة بعد ذلك وأنتم تدخلون النار قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم ولذلك ترهم أنهم ببجاحة بلغت إلى الوقاحة قالوا نحن أبناء الله وأحباه يرد الله عليهم يقول فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن, ممن خلق فمن أحسن فله الاحسان ومن أساء فلا يلومن إلا, إلا نفسه ولذلك يقول الله جل وعلا بلى هنا رد عليهم القوة في هذا الباب قال الله تعالى عن هؤلاء قل هاتوا برهنكم إن كنتم صادقين ائتنا بالأدلة والبرهين أو بالوعود التي وعدكم الله بها إن كنتم صادقين طبعا الحق هنا بأنهم من أظم الناس وأنهم من أسو الناس وأنهم من أقبح الناس لأنهم جحدوا بآيات الله علي. عليكم السلام وبركاته أحسن الله عليكم أرجو أن تكونوا في خير حال قال قال الله وجله في علاه كلها كنتم صادقين وهذا أيضا تأسيس عام لكل من زعم زعما لابد أن يأتي ببرهانه أو بالبرهان عليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البيانة على المدعي واليمين على من أنكر من زعم زعما لابد أن يبرهن على على زعمه فكل كلام قد يؤخذ منه وقد لا يرد وقد لا يصح الكلام يؤخذ به إلا, إلا أن يأتي بالبينات عليه وكل رسول لما يدعي بالرسالة ويأتي للناس يقول أنا لكم أو إليكم رسول من قبل ربي يطالبونه جميعا بالآيات الواضحات على ذلك ولذلك ما من نبي أرسله الله إلا وجعل معه البينات قال, قال إني رسول من رب العالمين ثم قال لفرعون قال إن انتخذت إلان غير أجل من المسجنين، قال لو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، اذا البيان هنا الآن الحج على انه رسول من قبل ربه جل في علاه، فألقى عصاه فإذا هي صعبان مبين، ونزعاده فإذا هي بيضاء للناظرين، فبين له بالايات الواضحة، تسع آيات واضحة جليات تثبت نبوة موسى عليه السلام، وما من نبي إلا وجعل الله له المعجزات التي على مثلها، آمن الناس وكانت المعرضة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الخرآن العظيم خالدا بخلود الدنيا فلذلك قال الله تعالى قل هات برهنكم إن كنتم صادقين يبقى هذا شرط فإن كانوا صادقين فلابد من من البينات والبراهين. طيب لم يكونوا صادقين إذا يعني كيف يكشف أنهم ليسوا بصادقين إلا ميأتوا بالبينات والبرهين وهكذا قالوا نحن أبناء الله وأحباه قال فلما يعذبكم بذنبكم فالبينا عليكم فلما يعذبكم بذنبكم لذلك الله رد عليه هنا الإضراب شوف هنا فيها بلى من أسلم وجهه لله ومحسن يعني من استسلم لله تماما الاستسلام وهذه كما الأسوة الحسنة فيها هو إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال استسلمت لرب العالمين يعني استسلمت لرب العالمين استسلام تام لله جل في علاه استسلام في القول وفي الفعل وفي الامر قال يا بني اني ارى في المنام اني ازوحك فانظر ماذا ترى هذا استسلام تام استسلام انه يعني ياخذ امراه و الارض قحلاء صحراء جرداء لا, لا لا زرع فيها ولا ماء. ثم يتركهم حتى تصرخ المرأة المراه وتقول تتركني وطفلي في هذه الأرض صحراء جرداء ليس فيها ثمت شيء من الزرع ولا المؤنسة من أحد فسكت عنها واستدار حتى صرخت آه الله أمرك بهذا قال الله أمرني بهذا قال الله أمرني بهذا وياكم من اقبل من اسلم وجهه لله ومن اسلم وجهه استسلم او أسلم جهته الى الله جل على أساس انه تعبد الله اخلاصا بوجه الله الكريم وقد سعى سعيا لارضاء الله جل جل في في علاه فاستسلم لاوامر الله استسلم لقدر الله استسلم لشراعه الله لأن المرء يدور بين بين عينين بين عين القدر وعين الشر ففي عين القدر يستسلم استسلاما تاما لربه جل وعلا سواء مختارا او صابرا محتسبا أو كان مجبرا وأما الشرع فله الخيار في ذلك وعليه أن يكون منقادا لربه فيه. قال هو محسن والمحسن هو, هو من أدى ما أمر به على وجه الكمال والتمام. قال بلا من أسلم وجهه لله هو محسن فله و... <تصفيق> لا إلى الله. بلى من أسلم واجه الله وهو محسن فقلنا في الإحسان أن يأتي بالواجبات ثم يأتي بالنوافل التابعة للواجبات لأن هذه درجة المحبوبية يصل فيها الإنسان إلى درجة الإحسان محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولهم ولهم يحزن هنا في قولي فلا أجرؤ عند ربي لأن الله تعالى الربوبية مناسبة هنا في هذا الباب مناسبة الربوبيه لأنها مسألة إعطاء ومنع ورزق ورفعه ومكافأة فلا تكون إلا لرب يملك السماوات والأرض وتدابير الأمر بيده عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبشر خير ناصر محمد أبشر خير أبشر خير إن شاء الله يكون خير وهو محسن فلا أجوء عند ربي ولا خوف عليهم وطبعا فلا أجوء عند ربي هنا تشريف في الإضافة وما جعله مشرفا عند ربي إلا أنه كان محسنا ولا خوف عليهم ولا هم يحزن ولا خوف عليهم ولا هم يحزن ولا خوف عليهم مما سيأتي فإن الله جل في أولا حفظهم وحفظ لهم دينهم وقلوبهم أيمانهم إن الله حول بين المرء وقلبي عليكم السلام وبركاته الله وبركاته أيد الله عنكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولهم يحزنون مما مضى مما مضى فلا هم ولا غم ولا حزن ولا تعب ولا عيا ولا مشقة ما دام قد أحسنا في معاملتي لله جل علاه من كان الله معه فمن عليه من كان الله دل في علاه كان الله له ومن تقرب إليه شبراً تقربت إليه ومن تقرب إليه ذراعاً تقربت باعا وما اتاني وإن أتاني يمشي أتيته هر وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود <تصفيق> أيضا بعض العلماء يرى في قوله هو محسن أي متبع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن من لم يتبع سنة النبي يؤتى القيامه فقال ولقد اختلجنا أخوا من بين يديه فأقول ربي يعني أمتي أمتي فقال يا محمد تدري ما أحدثه بعدك؟ ولذلك قال الله تعالى من عمل عمل ليس قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه من فورد وقد قال الله تعالى عن المرائين والذين فعلون الرئة وصمة والمشركين صلاة قال وقدنا إلى ما عمل من عمل فعلناه هباء من ولقول الله تعالى في حديث قطسي أنا أغني الشركاء الشرك فعن عمل عامل فيه مع غيري تركته هو شركا وقد قال الله جل في علاه الذين كافروا وعملون كسراب بقيعة احسبوا ضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله وهجد الله, وهجد الله عنده فوفاه حسابا وقال تعالى وجون يوم من الخشاعة عاملة نصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية قال وقاتل يهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى استهود على شيء تناقضهم وتبغضهم وتعدين وتعاندهم كما قال محمد صاحبنا الله على أوقد نار الحرب بينهم قال معباس قال قدم عنه النجام من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله فقال رافع ما أنتم على شيء وكفر بعيسى بالإنجيل وقال رجُم من أهل النجران من النصارى اليهود ما أنتم على شيء ولا أحد نبوة موسى وكفروا بالتوراة يفرقون بين الله ورسله ويريدون ان ان ذلك سبيلهم تعالى يقولون نؤمن وبعض ونكفر وبعض. قال عنهم جميعا قال اولئك هم الكافرون حقا فكل واحد منهم كل طائفه تقرا كتابا وكفرت بالكتاب الاخر يقول الله وهذا يعجب عباده في ذلك يقول, يقول الله جلال فقالت النصاري لست يهود على شيء وهم يتلون الكتاب هذا عجب عذاب والمعنى اضلهم الله على علم لأنهم يعلمون بأن التوراة من الله ويعلمون أن الإنجيل من الله وكل من يكفر بكتاب من كتاب الآخرين رضي الله عليه وسلم كذلك قال الذين يعلمون مثل قولهم. يعني هذا من جهل اليهود والنصارى انتقبلوا وكفر بعضهم بعضا والمعنى هنا اليهود قالت مثل النصارى قالت مثل اليهود لكن النصارى هم الذين يأتسون باليهود فيما فيما يقولون قال الله تعالى بينهم في بينهم ما القيامة في مكانه فيه يختلفون أمره إلى ربهم جل جل في علاه فقالت اليهود بس النصارى على شيء قالت النصارى لست اليهود على شيء كل يكفر يكفر بعضهم بعضا لما لأن المسألة يتحكم فيها الهوى ويتحكم فيها الدنيا والجاه والسلطان والمال وغير ذلك لذلك كفر بعضهم بعضا ما ألق الشح على أحد والطمع والهلع إلا أفسد كل ما بينهم. فهم كفروا بأيسى عليه السلام وأرادوا قتله وحسدوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكادوا له وأرادوا قتله أيضا فهم قتلت الأنبياء وفيهم حسد وحقد في القلوب عظيم جدا لذلك في قولهم قارة اليهود لست نصار على شيء وقالت النصارى لست اليهود على شيء وهم يطلون الكتاب يعني ألا تتعجب يا محمد عندهم الكتاب والكتاب فيه الآيات الواضحات البينات أن التوراة حق وأن الانجيل حق وأن الدين الذي أنزل الله جل علىه هو دين التوحيد ومع ذلك يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا فنسال الله أن يهدين سواء السبيل ما ترك احد أحد دين الله رفع له الله في في في خلقه إلا, إلا هلك وما اقترب أحد من سل المرسلين إلا كان من من الناجين وهم كتاب عن كفروا على علم وأضل الله الله على على علم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل من القيام في سوهم الذي الذي علم ولكن جحدوا به فقال الله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون الذين يجهلونهم الذين يخلون بذلك أن بهذا القول أننا صلّى على شيء وأن اليهود ليسوا على شيء قال كذلك قال الذين يعلمون مستقولين فالله حكم بينهم يوم القيامة في مكان فيه يختلفون الذين يعلمونهم استقرش قالوا مستقولين وكفر النبي صلى الله عليه وسلم من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قالوا فالحكم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا في اوكل الأمر الى ربك الله فعله وإن الله سيحكم بينهم فيما, فيما اختلفوا فيه وهذا أيضا فيه الحس على, على نبذ الجدال والخلاف وإن كان هذا كان في محل تأسيس الدول الإسلامية فبعدما تأسس دولة الإسلامية تحكم أخرى على أمثال هؤلاء الفوائد المستنبطه وفي قولي فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون هذا في أول الأمر وأن الله تعالى حتى ولو اعطوا العهود والمواثيق في المعاهدة يترك أمرهم الى ربهم ويأخذ منهم الجزية صغارا وزلا لأنهم عبدوا شيطانا دون الرحمن وحسابهم عند الله يوم القيامة سيفصل الله بين الجميع من المتنحرين يوم القيامه لكن ليس هذا منعا للجهاد في سبيل الله لأنه له ضوابط وآيات واضحات حتى يقام أمر الدين لكن هنا نتكلم على أن الله رد عليهم وأنهم وأنهم لما طمعوا في الجنة فليس لهم فيها نصيب وأيضا عندما جهل بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا بينا الله على أن هذا من الهوى الذي ركبوه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنحكم حتى يكون هواه تبع لما به قال الله تعالى أفرأيت, أفرأيت من اتخذ إله وهواه فانت تكون عليه وكيله وفي الحالتين ليس للمسلم ان يأتسي هؤلاء ولا يأتسي هؤلاء ولا يتولى هؤلاء ولا يتولى هؤلاء لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا, لا, لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض لذلك قال في الحكم فالله يحكم بينهم يوم, يوم القيامة لعك من الجزاء الذي يجادلونك حتى لا يعطلونك أنهم أعطوا ليس ينتهي الأمر واترك مآلهم ومكانتهم عند ربهم الفواد المستنبطة لا يجوز تحجير الواسع لا يجوز تحجير الواسع إلا بنص أفضل التوفيق يتأتى من عظم التسليم أوفق التوفيق يتأتى من عظم التسليم على علم يفسر بين كل متخاصمين على علم يفسر بين كل متخاصمين فنحمد الله ذلك